لا اله الا الله قران الله الله اللهم تولنا رب العالمين اللهم الرحمن مانتير من الدين الاك نعوذ بك يا a uh -huh.